من أدوات تكوين المعرفة تعرف المكتبات الرقمية بأنها مجموعة من المعلومات الخاضعة لإدارة منهجية واحدة تهدف إلى تقديم خدمة معرفية من خلال اختزان المعلومات في صياغ رقمية وإدارتها ومن ثم إتاحتها عبر شبكة من الشبكات ومن المهم هنا التفريق بين السيل المتدفق من المعلومات إلى الحاسب الآلي لأي شخص كان في منزله وبين إدارة المعلومات عبر شبكة الإنترنت فالأولى تعني العشوائية وعدم الانتقائية والثانية تعني أن هناك من ينظم هذه المعلومات ويدققها ويمحصها قبل أن تصبح ذات مصطاقية وموضع ثقة لدى من يتلقاها من هنا بات من الملح أن نؤكد أن هناك سباقا بدأ في العالم نحو نوعية جديدة من أدوات تكوين المعرفة البشرية ليس عبر الورق كما هو الأسلوب الشائع بل عبر شبكة الإنترنت وهناك تحولات جذرية كاملة تحدث الآن أدى بعضها إلى تشكيل اتحاد دولي للمكتبات الرقمية في مقابل الاتحاد الدولي للمكتبات التقليدية فالأول يضم بشكل رئيسي المكتبات الجامعية في الولايات المتحدة وبريطانيا أما الثاني فهو مجتمع المكتبات التقليدية الذي يرتكز على مفهوم المكتبات الوطنية والفرق بينهما شاسع وكبير يماثل ويشبه الفرق بين الورق والحاسبات الآلية فالأول انتشاره محدود مقارنة بالثاني والثاني يوجد في كل بيت يتجدد في كل ثانية والثاني سيل يتدفق ويتجدد الأول وهو الورق وعاء وحيد غير مترابط كل مجموعة أوراق تشكل كتاباته صورا أو أشكالا أو جداولا أو إحصاءات لكن في النوع الثاني هناك ترابط بين النص والصورة والشكل والجدول فضلا عن الأفلام